حتى وصلوا الى اكثر من سبعين دوله كما صرحوا هم بانفسهم في مواقعهم الرسميه تغلغلوا وعن طريق المال والطعام والشراب والاقتصاد اثروا في كثير من الناس على مذهب الخوارج هؤلاء الخوارج اللي الرسول عليه الصلاه نص عليه بذكر اسمهم وذكر الشخص الذي أنكر على نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره بالعدل والإصلاح ليشعر الإخوان العداله الاجتماعية أحزاب الإصلاح والصلاح والحرية النبي عليه الصلاة والسلام زي ما روى الإمام البخاري لما بعث علي بن ابي طالب بذهيبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين اربعه من صناديد قريش يتألفوا فغضبت قريش اللي هم المهاجرين وغضب الانصار قالوا يعطي صناديد اهل نجد هو على اهل نجد فغضب المهاجرون والأنصار على إن الصناضد أهل نجد على الشرف، يعطيهم يدعنا، فقال لهم إنما أتألفوا حكم سياسية شرعية رآها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من رب العزة والجلال، واقتنع ورضوا وعلموا أن ذلك لمصلحة البلاد والعباد. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوزنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوب فقال اتق الله يا محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله إذا عصيته يعني لو كان أنا اللي بعص ربنا سبحانه وتعالى فمن يتق الله أيعمنني الله؟ أيعمنني الله على اهل الارض فلا تعملوني فقام إليه خالد بن الوليد وسأل نبي الله أو فسأله رجل قتله من الوليد قل يا رسول الله اتركني أترك اقتله فمنعه. فلما ولى قال إن من ضيء هذا سماء بالاسم. وذكروا نص عليه إن من ضيدي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من يقتلون اهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان لإن أنا لا لأقتلنهم فتلعات ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح بخاري ومن حديث علي بن ابي طالب ايضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي في اخر الزمان قوم حدساء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فاينما لقيتمهم فاقتلوهم قتلهم يوم القيامه لبرص النص عليهم لأنهم طالب النبي صلى الله عليه وسلم بشعارات ما زالت مرفوعة حتى الآن ووالله الذي لا إله إلا هو لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا يقود أمتنا لقام هؤلاء وطالبوا بالإصلاح والعدل والمساواة الشرع يطبق في المملكة العربية السعودية وهم ينادون بالاصلاح والحريه والشعارات وما شابه ذلك من اصلاحات وثورات كانوا يسعون لتنفيذ مخططاتهم الماسونيه هذا امر معروف وما فعلوه بالبلاد العربيه في ثوراتهم لا يخفى على احد لكن الغريب والعجيب أن يسكت عن ذلك أهل السنة العلماء الكبار وخصوصا في المملكه العربية السعودية يسكتون ولا يتكلمون ولا يناصحون شعوبهم معين النبع السلام فيما روى الإمام البخاري عن بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه والسمع والطاعه والنصح لكل مسلم الامه الاسلاميه محتاجاها محتاج العلماء محتاج المرجعيه الفقهيه اللي تقدر تحكم وكلامها مسموع حتى تحقن الدماء ويكشف أمر هؤلاء عند العامة والخاص، فكم البشر اللي صاروا خلف هؤلاء مخدوعين في الشوارع والمظاهرات ربما لو انكشف الأمر وبان للكل من خلال الكلام من العلماء الكبار يبقى في هذه الحالة يرجع الشباب ويفوق لكن الكل يسكت ليه انا ارسلت رساله للشيخ شيخنا في المنهج اللي هو يعتبر الان المرجع لاهل السنه والجماعه الشيخ صالح الفوزاء رساله ارسلتها له اوضح فيها امر مهم جدا جدا اريد ان اسمعه منه طلب فتيه فيما كتبه حسن البنا في مجموعه الرسائل في الصفحات الاولى والخمس أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حقيقة ما جاء في رسائل حسن البنا من تصنيف الناس إلى أربعة أنواع حسب موقفها من جماعة الإخوان وما يحمله ذلك من أساسيات الفكر التكفيري لسير المسلمين ما عدا جماعته وتنزيله للدليل النقل الوارد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسير المؤمنين أتباع الأنبياء على جماعة الإخوان وهل مصدر التكفير هو سيد أود؟ أم المؤسس حسن البنا فيما يتعلق بهذه الجماعة فارجو التعليق بالشرح والبيان لقوله وكل الذي نريده من الناس أن يكونوا منا على أربعة أنواع إلى آخر ما ذكر من هذه الأنواع ونظرا لما نواجهه من افتتان من شباب المسلمين بهذا التنظيم وتكفير المجتمع وظنهم أنهم يجاهدون في سبيل الله بمقاتلة أولياء الأمور وكل من لا يخضع لجماعتهم فنرجو شرح ذلك لعرضه على قناة البصير القضائي ده اللي نبعته بالنص للشيخ صالح الفوزان لأن اللي باقي في المملكة أفراد معبودة الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بنهادي من ناحية العمر هم متقدمون الواحد عده الثمانين سنه فكلمتهم مسموعه والاف بل ملايين المسلمين ممكن بكلمه واحده من هؤلاء تعصم الدماء لان دعاه البدع والشباب منهم اللي فتنوا الناس زي عائض القرني وعوض القرني وسفر الحوالي سلمان العوده والعريفي والسويدان ومجموعه معروفه في السعوديه وناصر العمر عد مجموعه وهنا حسان ويعقوب وابو اسحاق وعد بقى مجموعه برضه الناس فتنت بهم وكانت النهايه ان وقفوا جميعا في رابعه وايدوا رابعه وصارت حربا في الشوارع والطرقات واجتماعا للناس في المظاهرات والميادين والاعتصامات بقصد القتال والفتنه بين اولياء الامور عندنا الان وحتى في البلاد الاخرى وخير دليل وشاهد وبرهان ما حدث في العراق وما يحدث الان من داعش وما حدث في سوريا واليمن وليبيا وغير ذلك قتل الالاف وشرد الملايين يعيشون في الثلوج يقتلون بسبب الخروج واللي داب البلد كله هذه الفئه الباقيه الخارجيه ككليه فما كان رد الشيخ الفوزاء وصلنا الرد منه قبل الانس رد الشيخ الفوزاء في الحقيقه انا استاذ لان المفترض هو طبعا شيخنا وله احترامه ومرجعيتنا في اشياء كثيره جدا جدا على اعتبار علم سطري كان المفترض ساعه ساعتين يشرح فيها القضيه للناس بحيث يعرفوها مش شرط تعرض في قناه البصيره لكن تعرض في اي قناه سعوديه اي مكان القناه مفتوحه لكن الشيخ يرد علينا ويقول لي ان امر الاخوان لا نقوض فيه ولا يعني لا يعنينا وتركهم اولى من الحديث عنه بالله عليكم فهذا هو الواجب الشرعي الآن فيما يتعلق بجماعة الإخوان ده اللي حصل من الشيخ صالح في دماء تراب وتكثير يطلق والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال ليا فيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إذ أنا دلوقته أقول أمر الإخوان لا يعنينا ولا نتحدث عنهم إذا كانوا ينخرون في جسد المملكه العربيه السعوديه ويقتلون في مصر وقتلوا الاف مؤلفه في الجزائر فمتى يعنينا متى يعنينا كل طلبناه ايه مش سؤال نجهله عارفينه واتكلمنا فيه وتحدثنا عنه طلبنا شرح الكلمتين اليوم ان حسن البنا هو مصدر التكفير بلا لبس ولا غموض واحد في جماعه بذهنه ووضع لها قواعد موجبات مبقات وصايه عشر وعشرين وعمل تنظيم يتغلغل داخل المؤسسات لم يتقيد بكتاب ولا سن بل هو من اهل البدع صوفي من اصحاب وحده الوجوه اشعري محرف لصفات الله عز وجل وهم يعلمون ذلك اسم حسن البني بإسم كده جاء يقول هذه الكلمات فما راي استاذ العلماء في كلام هذا الرجل اليس كل ما يحدث في الامه سبب هذا الكلام اللي هم سكين عليه وبيحاولوا يخفوا الأنظار عنه واحنا بنقول لهم العلاج هنا يا شيخ الازهر والله العلاج هنا انك تقول للناس اللي حسن البنا قالوا وتشرح وتبين الحق مشتا العلاج يا شيخ صالح اقصر الفوزاء حفظه الله على طاعته في ان نبين للناس حقيقه هؤلاء يقول دعوتنا دعوت حسن البن دعوتنا دعوت مين دعوت محمد بن عبد الله ولا دعوت محمد بن عبد الوهاب لذي ولدي يقول دعوتنا دعوة الاخواء مصارح بصرح نحب أن نصالح الناس بغايتنا وأن نجلي أمامهم منهجنا وأن نوجه إليهم دعوتنا في غير لبس ولا غموض. اقوى من الشمس واوضح من فلق الصبح وابيض من ضياء النهار هل دي الكلمات دي منهج وغايته وكل ما يسعى اليه هل هو الاسلام ولا جماعه الاخوان وافكار جماعه الاخوان لو قلت لي ان حسن البنا هو الاسلام وافكاره هي افكار الاسلام يلا ورا حسن البنة ولو قلت لي لا ده كلام الرسول ومنهج الرسول وطريقة الرسول الصلاه والسلام غير حسن البنة وحسن البنة يصب ويخطئ اقول لي بخلاص ما يلزمناش حسن البنة الا في موافقة طاعة الله عز وجل لكن حسن البنة دي الصادر الاسلام كله وقال ده منهجنا ودعوتنا ونظامنا تقيد بيه حسن البنة ابدا اسمع ونحب مع هذا أن يعلم قوم وكل المسلمين قوم يقصد بذلك المسلمين كلهم أتباء محمد بن عبد الله أنهم يخشوا بجماعة الإخوان أن دعوة الإخوان المسلمين هو ده البليه بقى كله دعوة الإخوان المسلمين دعوة بريئة نزيهة فاتسامت في نزاهتها حتى جاوزت المطامع الشخصيه مين اللي حسن حسب البن ومكان الان المرشد العام بيقول ان الاخوان دعوه بريئه نزيهه ده بيبيعوا اللي خلفوه بيبيعوا كل عالم وبيقتلوا الناس قتالا لا إلى اتباع منهج وكتاب وسنة ولكن نهم على كرسي وحرب من اجل مرسي عشان يقعد على هذا الكرسي ايخفى ذلك على العلامه صالح الفوزان ايخفى ذلك على العلامه ربيع ايخفى ذلك على علماء السنه في المملكه العربيه السعوديه لماذا لا تكشفون للناس هذه الحقائق ثم نقول إن أمر اللي قول يهمنا ملدات دعوة نسيها جاوزت المطامع الشخصية واحتقرت المنافع المادية وخلفت وراءها الأهواء والاغراء وهم أكذب الخلق لأن كل الأخطاء على مضار ثمانين سنة من قياداتهم ومن أفرادهم اتحزبت على الإسلام ما هو تقول لك الإسلام هو دعوتنا هو منهجنا طيب انت تقيرت بالاسلام ما تقدش الاسلام لكن اي واحد اخواني غير اخواني لا على ضلال بكلام حسن البن قل لكم ومضت قدما في الطريق الذي رسمها الحق تبارك وتعالى للدعين اليه هل حسن البن فعل ذلك هل جماعته تقيدت بذلك هل رأى السمع والطاعة لاولياء الامور ولا نافقوهم عادل القرن الان طالع يمدح في الملك سلمان ويمدح فيه ليه عشان صلى العصر وساب ابواب شوفوا شوفوا ظلامات الاخوه عادل القرن ده هو اللي كان بيمدح في عبدالله الله صالح وي ويكيل له المدح والشعر امام الناس ثم لما حدثت الثورة والخروج عليه قال وصالح احرقت بالنار جفهته ألا تتعلمون كيف نقبل هؤلاء الخوارج المنافقين كيف نقبلهم على إن إحنا بنقول امرهم لا يعنينا أو نسكت عنهم أو نتصالح معهم هل هذا كلام يقبل وبعدين يستدل بقوله تعالى حسن بن مش غيره كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره جماعه الاخوان ولا الاسلام ولا النبي عليه الصلاه والسلام حسن بن يدعو الى الله على بصيره هو ومن اتبعه اللي اعدني الان في قنوات رابعه من التكفيريين اللي بيدعو الناس الى حرق الجيش والشرطه والى القاء الصواريخ على المستمعين في المؤتمر الاقتصادي يقول لك اللي, اللي اللي اللي يضرب المؤتمر الاقتصادي الان بصاروخ افضل عند الله عز وجل من انه هو يفعل كذا وكذا من الخيرات ومن الطاعات هل هؤلاء نسكت عنهم ثم يقول وسبحان الله وما أنا من المشركين فنزل الآية لنزل في نبع السلام على حسن البنى وجماعة فلسنا نسأل الناس شيء يا سلام بالله عليكوا بالله عليك يا شيخ صالح أقصد الفوزان بالله عليك يا شيخ الأزم لما قال فلسنا نسأل الناس شيئا ولا نقتضيهم مالا ولا نطالبهم باجر هل حسن البنا صادق في ذلك ولا كاذب هو وجماعته لما اخذوا اموال المسلمين الفقراء اخذوها من الاغنياء ووضعوها في جماعتهم ومن اجل مآربهم وشراء الاسلحه لقتل المسلمين الان عندما جعلوا كل المؤسسات الاقتصادية اللي دخلوا فيها حتى البنوك هو من الان بأسس بنك فيصل ما هم الاخوار وكانوا عمينه عشان غسيل الاموال بتاع الاخوار الفلوس اللي جمعها يحطها فيه حطوها في الشركات والمؤسسات اللي الان لما الدولة عندنا بدأت تتعامل معاهم وتصدر اموالهم بدأوا يصرخوا ويجيبوا اوباما يتدخلوا الفلوسي فلوسكم ماذا؟ ده فلوس المسلمين خدتوها سر أو ظلم وزور ومكتاب ثم تقولون أموالنا ورحين يستعينوا بالأمريكان عشان يضغطوا على الدول الإسلامية والعربية علشان يترجع لهم فلوسهم كذا. المهم يقول هذا الكلام ويسترسلوا فيه ثم يقول ولسنا نمتني بشيء الى طبعا احنا عندنا كتير ولا نرى لأنفسنا في ذلك فضله وإنما نعتقد قول الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إيمان بمين واحد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مشتبع جماعة الإخوة ورأى السمعة والطاعة لأورياء الأمور وتعلم العلم الشرعي حتى أصبح في مكانك الشيخ صالح الفوزان هل هذا هداه الله إلى الإيمان عند الإخوان؟ اللي الشيخ يقول لك نسكت عنهم؟ أو يقول يعني نتركهم أولى؟ هؤلاء لا يرون هداية له ولا لغيره ولا لنا ولا لأحد من المسلمين إلا أن يخضع لتعاليم حسن البنا، للوصايا العشر للوصايا العشرين العشر لمذهب الثورات. ويخرج في المظاهرات ويطيعهم اجتمع عند الاتحاديه الان يبقى لازم الكل يجتمع عند الاتحاديه اجتمع عند فلان وفلان يبقى لازم الكل ينفذ كلامه والا يبقى الشخص هنا ما لم يطع الله ولا الرسول ولن يمن الحق سبحانه وتعالى عليه بالهدايه الايمان قل بل الله يمن عليكم بالهدايه المخيبه اما تقولوا ان لاصحاب الهدايه والاخوات طب بيت الناس واهل العلم واهل التقوى اللي مش تبع جماعه الاخوان بفضل المبين حسبنا الله ونعم الوكيل يقول هذا الرجل العجيب قسمات الناس اربعه انا بقول بقى انا كنت عايز رايه في المساله بس عايز رأي الشيخ صالح الفوزان في هذه الفترة نعرفنا طبعا بس لما تطلع من الشيخ صالح الفوزان تاثيرها اكبر من تاثيرنا وما كنت اتصور ابدا ولم يخطر على بال ان الشيخ واحد يسرع عن الرسائل في ديات ويسأل لا امرهم لا يعنين وتركهم افضل بل وكل الذي نريده من الناس الناس هنمين ان يكونوا امامنا واحد من اربعه السؤال بقى بنعيده له تاني وعلى الهواء وبنعيد السؤال لشيخ الازهر وكل المشايخ اللي صمتيه وكل المسؤولين عن الفتوى في البلاد العربيه اسالوهم السؤال ده بسيبهمش في الجزائر اسالوهم في تونس اسالوهم في المغرب اسالوهم يسالوهم في السودان اسالوهم في كل مكان لا تتركوهم لأن الآن واجب شرعي على المسلمين أن يروا من علمائهم وقفة لا يجوز التخلف عنها واجب شرعي حتمي الآن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه الناس بتقف وترك هؤلاء يستفعلون ضلال مبين كل الذي نريد من الناس أن يكونوا واحدة على أربعة واحدة من أربعة في بالنسبة للإسلام ولا بالنسبة للحسن البنا شفتوا بقى هنا فرق بقى هنا. كان قبل كده بقولوا نريد دعوتنا وغايتنا وكل هذه سبيل ادعو الله على بصرة فالناس مفكر أنه هو يقصد الصلاه والسلام لا هو يقصد نفسه بقول الناس مني وجماعتي واحد من اربعه شوفوا بقى ازاي يجي يحمل نفسه أو يعتبر نفسه هو الرسول مكان الرسول هو اللي اناب عن الرسول على حسب زعم حسن البن فهو الذي يقدم للناس الإسلام وما سواه خلاص ما ينفعش حتى لو كان صالح الفوزان كل الذي نريد من الناس مؤمن إما شخص آمن بدعوتنا دعوتنا وصدق بقولنا وأعجب بمبادئنا ماذا يقصد حسن البنّة بهذا الكلام ادف في أول صفحة من صفحات مج... الصفحات الأول من مجموعة الرسائل. بنقول للناس قروح هي دي اللي فيها العلاج نقشوا الاخوه يا اخوانا لو كان حسن البنّة كلامه دي مصبوط إحنا معاك بس ما فيش واحد منهم يجرون الكلام وأنا بقوله بضغط ثاني عليه مش بس المشايخ بتوعنا لا ومشايخ الإخوات اللي شايف من نفسه ان هو على الحق ومش متآمر في الباطن مع القرامطة الإخوان خوارج العصر المنافقين اللي بينفقوا اولياء الأمور ويضحكوا في وشهم وبنسميهم تاني وتاني صالح على الشيخ وعبد الرحمن السديد ومشايخ السوق اللي ضللوا الخلق في مصر بنقول بفنتها الوضوح حسنا قلنا انما شخص امن بدعوتنا وصدق بقولنا واعجب بمبادئنا وراى فيها خيرا اطمئنت اليه نفسه وسكن له فؤاده فهذا ندعوه ان يبادر بالانضمام الينا والعمل معنا حتى يكفر به عدد المجاهدين ويعلو به بصوت صوت الداعين ولا معنى لايمان لا يتبعه عمل ولا ولفائدة في عقيدة لا تدفع صاحبة إلى تحقيقها والتقهية في سبيلها هي اللي دير عقيدة عقيدة الإخوان لازم نمشي مع الإخوان عشان نبقى مسلم عشان نبقى مؤمن وعندما يقول لك وكذلك كان السابقون الأولون ممن شرح الله صدورهم لهذه هداياتي. فاتبعوا أنبياءه تبعنا نتبع أنبياءه ولا نمشي وركبه فاتبعوا أنبياءه يبقى اتبعوني في جماعتي فانا بمنزله النبي وانتم السابقون الاولون مين الاخوه اظن الكلام واضح جدا جايز احنا مش فاهمين صح وشيخ الازهر هو اللي فاهم صح جايز الشيخ صالح الفوزان فهم حاجه ثانيه المصلحة المصلحه في السكوت فاخبرونا وبينوا لنا الحق لان السكوت عنهم أضل الخلق افعالهم الابراميه وشناعاتهم التكفيريه وتفجيراتهم التي راها المسلمون في مصر وفي السعوديه خلت الناس تشك في, في نفسهم هو ذا الاسلام ولا ذا ارهاب وترك مجالا للتنصريين العلمانيين والليبراليين وادعي الحريه ان يطعنوا في ديننا ويحسنوا في صوره النصرانية مع إن اللي موجود عند النصرانية إرهاب وخلاعة ومجانه وده موجود في كتبه كلام ده حصل ليه بسبب سفوت نحن حلوم مين ولا حنكلم مين إذا كان أكبر مرجع موجود في السعودية بيقول مثل هذا الكلام نفع؟ ماذا نفعل ماذا نصنع خايفين من الإخوان الإخوان تبارغلوا في السعودية إلى هذا الحد وكذلك كان السابقون الاولون ممن شرح الله صدورهم لإدايته فاتبعوا أنبياءه, وآم أنبياءه وآمنوا برسالاته وجاهدوا في حق جهاده ولهؤلاء من الله أجز الأجل ده حتى كمان يبقى حكم على الأجر عند ربنا وخزائن السماء والأرض اللي يمشي مع الإخوان له الأجر واللي ما يمشيش مع الإخوان عليه الوزن هو والقعدة معروفة زي ما الفوز السعيد قتلنا في الجنة وقتلهم في النار قتل مين؟ الشرطة والجيش وعامة المسلمين بقى قتلهم في النار؟ قول لك واحد منه تردد في الإسلام؟ منافق يعني؟ وإما شخص لم يستبين وجه الحق ولم يتعرف في قولنا معنى الاخلاص والفائدة فهذا نتركه لتردده ونصيه بإيه يرجع الكتاب والسلم دل لا حسن البناء لا نصيه بأن يتصل بنا عن كتب ويقرأ عنا من قريب أو بعيد ويطالع كتاباتنا ويزور أنبيتنا أنا أول مرة اعرف ان فيه مرجع اسم الأنبياء فأصبح المرجع في الإسلام عند هؤلاء كتاب وسنة وانبياء أو حسن البنا والأنبية ارجع لحسن البنا وارجع للانبياء ويتعرف إلى إخواننا فسيطمئن بعد ذلك لنا إن شاء الله وكذلك كان شأن المترددين من أتباع الرسل من قبل يا شيخ صالح بالله عليك يرضيك هذا انسكت عن هذه الضلالات من أجل ماذا لا نبين للناس كلمة الحق أقول قولي هذا السفر المهل ورقم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله إنما كتبه هذا التكفيري الهالك الذي خدع الناس جميعا في اول ما ظهر وظل خداعه متواصلا حتى ظن كثير من الناس وكنا منهم انه على شيء من الخير وان جماعة منظمه وان كذا وكذا هذا اللي كان مطروح في الظاهر لكن لما انكشف امره وبلد حقيقته وإنه بيصنع دول داخل الدول ويبايعون مرشدهم أولي امرهم اللي معين المرشد في كل دولة على السمع والطاعة وعلى الالتزام بقواعد الجماعة وعلى السمع والطاعة المطلقة حتى شو لا للمرشد مرشد ما غلطش حسن بنى يغلط لا غلطش قول لا يا اخوان لا ما يا ربي ابو بكر يغلط أمون. حسن بنى يغلط لا ما غلطش وبعدين وإما شخص لا يريد أن يبذل معونته إلا إذا عرف ما يعود عليها من فائدة اللي مشين معايا من من نافع للكلام حسناً وما يجر هذا البذل لهم من مغنم فنقول له حنا ليس عندنا من جزاء إلا سواب الله نخلص طب يا ريت حتى كان عمرو فيك اللب ينفق أموال لا حصر لها يشتروا فيها سفله الناس او الفقراء الغلابه او الايتام ويحملهم الاكفان ويجيبهم في الربع وكل واحد ياخذهم تنجني في اليوم واباح ما حرم الله في امور يندى لها الجبين تتبعناها على مدار سنه كامله واحنا قاعدين بندور كل هم يقولون بان لنا منهم الكثير والغش والخداع تدليس أنسكت عن هؤلاء سكتنا معناها ضايع لدعوتنا ضايع للكتاب والسنو ضايع لمصداقية أهل العلم والله لا نسكت حتى لو سكت الشيخ صالح الفوزات وقول له إحنا ما عندناش غير الجنة إن علم فيك خير حتى ما قالش عالم الله فيك خير إن علم يعني لو عرفنا انك في خير حتدخل الجنه اما نحن فمغمورون جاها فقراء مالا واضح او الفقر بتاعهم وصل الى يعني ذلابه مش حقا اللي مسكين اموال الدنيا هو يعني امريكا واقفه معهم ليه مش واقفه معهم امريكا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتدفع عن قطر وتركيا حبا في محمد صلى الله عليه وسلم او الحريات او كلامه كل المشكلة كلها أن الإخوان عاملين مشروعات ضخمة بأموال الفقراء اللي من الناس على مدار 80 سنة وخدوها وشاركوا بها الألمان وشاركوا بها الفرنسويين وشاركوا بها الأمريكا ولو سحبوا الأموال دي أولو إحنا عايزين حقنا في الشركات اللي إحنا مشاركين فيها هيخربوا على البلاد اقتصادهم وحيعملهم مشاكل فأمريكا لازم تدافع عنهم عشان بيحققوا مشروعهم في ضرب الاسلام والمسلمين حسبنا ان الله نعمله كيف النسيب وبعدين يقول لك شخص متحامل بقى انا بختصر بس باختصار لأنه مش هقرا كل كلام لكن الكلام محتاج تفصيل طالما ان المشاكل سكت انا كنت عايز الشيخ صالح الفوزان يشرح ما معنى كلام لحق الشيخ الازهر قلنا له ما فيش هي طب يا شيخ صالح يا لبنه الفتوى هناك في هيئه كبار العلماء اتكلموا كلموش مزاج عندهم ما يتكلموا كيف ان حدش يتكلم عن الاخوان ليه لأن هم يعني هل هم فعلا زي ما بيقولوا لو اتكلمنا عن الاخوان يبقى احنا طعمنا في الرسول حسن البنا وفي الرسول محمد بديع صلى الله عليهما وسلم طعمنا في اتباعهما فهمونا لعلنا لا نسمع ولا نرى ولا نفهم وانتم اصحاب الفهم المقدس واما شخص اساء فينا ظنه واحاط بنا شكوكه فهو لا يرانا الا بالمنظار الاسود القاتل والله لا يصلح معكم الا هذا المنظار إني طلعت سرقه فعلا سودا قاتلا هي تسرقه بالحقيقية هذا ما عليه القول اللي أرجر كده تاريخهم ليس وتشاهد عليهم وتاريخهم ليس وتشاهد عليهم في كذبهم على الناس بعد ما كان شريعه وشرعيه شريعه بقت شريعه وشرعيه بعد كده سقطت الشريعه واتكلموا على الشرعيه بعد كده لا شريعه ولا شرعيه بقى حرك ثوري وسوري وحريه الكذبه دول بيضحكوا على مين خانوا اولياء الامور وخططوا وحولوا معمل الجهاد من الجهاد معاولات الامر الى جهاد ضد اعلام فمن يث فيهم يث في ذئب يؤمنه على مصالحه شوف الزيب بيعمل الدين، وانا بقول والله الذي لا اله له لن تنجو الامه الاسلاميه في عصرها وفي محنتها الا اذا كشف هؤلاء بسوءاتهم المتعدده وتكلم اهل العلم ومنتهشغوا بيه خلوكوا ساكتين واول ما تيجي حتيجي على دماغك ومنهم اللي بيتكلم مننا من اسلوبك عن نقرب الامور اقرب مع مين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يمرقون من الدين مرق السهم الرميه قال فيهم كده هؤلاء خوارج رجال العصر وبعدين يقول ايه ويأبى إلا أن يرز في غروره ويجدر في شكوكه ويظل مع أهامي فهذا ندعو الله لنا وله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا الشناب وأن يلهمنا اياه الرشد ندعوه إن قبل الدعاء ونناديه إن أجاب النداء وندعو الله فيه وهو أهل الرجاء ولقد أنذر الله على نبيه الكريم في صنف من الناس لهم الكفار قال له إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء فاللي مش تابع جماعه وربنا ما هداهوش يبقى زي الكفار دي مش محتاجه كلام التكفير صريح ناضح به في كلامه لا يحتاج الى تاويل اقرا بس مجرد كلام هو قصده ايه وبعدين يقول لك ايه وهذا سنظل نحبه ونرجو فيئه الينا فيئه الى الاسلام ولا الينا حسن البنا قاعد نفسه والاسلام فاصبح هنا يا إخواننا كل الاخطاء اللي حصل لأن حسن البلد بعقيدته الباطلة الصوفية الأشهرية عقيدة المعطلة وخطأ كل اتباعه من بعده من مرشدين وأولياء أمور عندهم بيسموهم مراقبين في أكثر من سبعين دول كل خطأ واحد منهم اتحسب على الإسلام ليه لانه جعل نفسه الإسلام فلما تقول لي مثلا المراقب العام في السعودية يغلط عوض القرن يغلط كوني بتقولوا خلونا خلالك لا لان لو غلط عوض القرن يبقى الاسلام اللي غلط عشان كده خايفين من عوض القرن هنا انا بقول لكم كبار هيئة العلماء سكتن خوف من الاخوات المعارفين ان هم متغلجلين في الدولة وبينخروا فيها نخ قد تكون لاولاد الامر هناك حكمه في التعامل معاهم لكن بنقول للمشايخ والعلماء قوموا بواجبكم ورحم الله الملك عبد الله وهو بيقول انفضوا عنكم الكسل واتكلموا سكوتكم هيجيب البلاء لامه محمد صلى الله عليه وسلم نحب ان يكون الناس معنا وبعدين يقول لك اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون حسن البنا بيقول بالاستدل بال بهذا الدعاء النبوي اللي ميمشيش تبع جماعه الاخوان اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ده اصبح دلوقتي اللي يمشي تبع جماعه الاخوان عار وشنار وإزاء لامه محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقه انا لو اتكلمت على الموضوع يحتاج الى بسط وشرح كبير لكن انا عايز اقول مش غريب الموقف ونعرف ان احنا بنتحمل المسؤوليات برفقات البصيره ويعلم الله عز وجل لولا ان الله هيا الاسباب واصبحت الكلمة مسموعه الان لملايين من الناس بيتابعوا هذه القناه لقلنا خلاص احنا نتحمل المسؤوليه الضخمه بهذا الشكل وعلماءنا واخواننا سبتين لكن ماذا نصنع لو سكتنا خيان أنا بقول لها خيان خيان الأمان أنا ما اقدرش إن هذه الأمانة نكونها ونسكت عن هؤلاء خوفا منهم أو من غيرهم لأن الكلام ده ما قلناش بعد ما الإخوان مشوا قلناه هم موجودين وأبن ومرسي ينسل لما كشفنا أمرهم تكلمنا بكلمة الحق لأن الثورات في الأصل خروج على التكار وهي التي ضيعت الامه الإسلامية كان ساعتها المشايخ يتلونون بل منهم من كان يقبل يد مرسل سبحان الله فاحنا بنقول الاخوان على كده لما يلاقوا العلماء سكتين يقول لك ايه يبقى معنى كده ان الاخوان على حق، يبقى معنى كده ان هذه البلاد بلاد كفريه بلاد حكامها كفار يبقى نداهنهم ونكذب عليه ثم إذا تحينا الفرصة ننقض عليه والخيانة في دمه ووالله لن نؤتى إلا من قبلهم لو سكتنا عنهم أنا حبيت اوضح هذه القضية عشان نبين موقف الشرعي لإخواننا في هذا المسجد وإخواننا في كل مكان إنه ليس من الواجب الشرعي الآن سكوت عن الإخوان بل بيان ضلالات الإخوان الآن واجب فرعي على أهل العلم والإيمان أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاه